السؤال رقم ثلاثة على الحاشية الترابية اليمنى ألف يمكنني التوقف ب يمكنني الوقوف جيم لا يمكنني التوقف ولا الوقوف أعيد على الحاشية الترابية اليمنى ألف يمكنني التوقف ب يمكنني الوقوف ج لا يمكنني التوقف ولا الوقوف